وزعونا فيما ذيناك إن شاء الله ثم أذكر شيئا مهما يا أخواني يعني بلغنا قبل قبل أيام حقيقة مرض فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجم وهو الآن على فراش المرض فادعو له بالعافي والسلامة وأن يقوم سليما معافى من مرضي الشيخ أحمد بن يحيى النجم وهو من أئمة الأعلام من أئمة والجماعة في هذا العصر وهو من مشايخ العلم الكبار وهو من مشايخ الشيخ فضيع بن هذه المدخلة فادعو له بالعافي والسلامة Thank you.